111. وأنه تعالى جد ربنا ما وَلَا صاحبة ولا ولدا 112. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا 113. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا 112. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا 113. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا 114. لمسنا السماء فوجدناها ملئت شديدا وشهبا 111. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع 112. فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا 113. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا 114. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك 119. كنا طرائق قددا 110. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا 111. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به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 111. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا 112. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا 113. قل إني لا أملك لكم ضر رشدا 121. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا 122. إلا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم ومن يعص الله ورسوله فإن 111. له نار جهنم خالدين فيها أبدا 112. حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا 113. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عَالِمُ عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا 110. إلا من اغتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا 111. ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا